قل جاء الحق وما يبدؤ الباطل وما يعيد قل إن ظلنت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزع فلا فوت